يغشي الليل النهار إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الْأَرْضِ قطع متجاورات وجنات من أَعْنَابٍ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان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 ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاد سواء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 أودية بقدرها فاحتمل السين زبد الرابيا ومن ما يوقدون عليه في النار ابتغاء احنيه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 والذين يصلون ما امر الله به ان يصلوا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار دنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبان وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وَالَّذِينَ ينقضون عَهْدَ اللَّهِ من بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْمَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ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 فَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لو يشاء اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صنعوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا من دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت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 ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الدنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الْأَنْهَارُ أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وَعُقُبَ الكافرين النار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 الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدوم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ أَتِّ الْأَرْضَ ننقصها مِنْ أَطْرَافِهَا